هذه الصلاة البصيرة لقابس كيلاني. أتسلّى سره. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله الملي كل حق المبين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق المعاد الأمين. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين اللهم صل وسلم وابر وما كريم وانع على العز الشامخ والمجد البازخ والنور الطامح والحق الواضح ميم مميم المملكة فحاء الرحمة وميم العلم ودال الدلالة وألف الذات فحاء الرحمة وميم الملكوت ودال الهداية وجيم الجبروت ولام الألطاف الخفية ورام الرأفة الحقيقية ونون المنن، وعين العناية، وكاف الكفاية، وياو السيادة، وسين السعادة، وقاف القربة، وطاو السلطنة، وهاو العروة، وباو الوثقاء، وصاد العسمة، وعلى آله جماهير علمه وأصحابه من أصبح بهم الدين في حرز حرز صلواتك المهيمنة بعظمة جلالك المشرفة بجلال جمالك المكرمة بعظيم نوالك بدوام ملكك لا انتهى لها سامية باسم رفعتك لانقصالها صلاة تفوق وتفضل وتليق بمجد كرمك وعظم فضلك أنت لها أهل لا يبلغ كلها ولا يقدر قدرها كما ينبغي شرف نبوته وعظيم قدره وكما هو لها أهل صلاة تفرج عنا هما هم حوادث في الاختيار وتمح بها عنا بوجودنا بما سمى القربة حيث لا حيث ولا بين ولا عين ولا كيف ولا جهة ولا قراءة بتغيبنا بها في غياهب قيوب أنوار أهديتك فلا نشعر بتعاقب الليل والنهار وتخملنا بها سماحا رياح فتوح حقائق بديع جمال نبيك محمد مختار وتنحفنا بها أسرار أنوار زيتونيتك في مشكات الزجاجة محمدينيتي فتضاعف أنوارنا إلى امتراء ولا حد ولا انحصار يا ربي يا الله يا حي يا قيوم يا ربي يا الله يا حي يا قيوم يا ربي يا الله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين يا رحم الراحمين أسألك بتقائيق معاني القرآن العظيم. المتلاطمة أمواجها في بحر باطن خزائن علمك المخلوم وبآياته البينات الزاهرات الباهرات وبآياته البينات الزاهرات الباهرات على مظهر إنسان عين سرك المسؤوم أن تذهب عنا ظلام الفقد بنور أنسي صلى محمد صلى الله عليه وسلم وأن تكتبنا من حلل صفات كمال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نور الجلالة وأن تسقينا من كوثر معرفته رحيقا تسليمي تسليمي شراب الرسالة اللهم صل على الجود الأكرمين نور الأفخمين والعز الأعظمين والمبعوث بالقيل الأقومي ومن الله على كل فصيح وعاجم سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم قطب رح النبيين ونقطة دائرة المرسلين المخاطب في الكتاب المكنون وما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون الموصوف بقول الكريم وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الأول والسر الأنزه من الأكمل عين الرحمة الربانية وبهجة اختراعات الأكوانية وصاحب الملة الإسلامية والحقائق العيانية نور كل شيء ما هداه وسر كل سر وسناه من فتعت به خزائن الحكمة والرحموت. ومنحت بظهور أنوار الملك والملكوت قطبي بدائرة الكمال وطور التجليات قطب بقط بدائرة الكمال وطور تجليات الجلال يا قوتة تاج محاسن الجمال إنسان عين المظاهر الإلهية، بلطيفة تروحات الحضرة القدسية، مدى الأمداد وجود الجود، وباحد الآحاد وسر الوجود. واسضة عقد سلوكي، وشرف الأملاك والملوك بادر المعارف في سماوات الطقائق وشمس العوارف في عروش الحقائق بابك الأعظم، بابك الأعظم، وسراطك المستقيم الأقوم، وبرقك اللامع، ونورك الصادع، فمعناك الذي هو في كل قلب سليم طالع، وسرك المنزه الساري في جزئياتنا العالم، وكلياته، علويته وسفلياته، من جوهر معارض وبسائط وبسائط غيب أسرار الذات ومشريق ومشريق غيب أسرار الذات ومشريق أنوار الصفات ومظهر التجليات بأنوار السبوحات. من بناء السورادقات بارواح الترويحات من بناء السورادقات بارواح الترويحات المصلي في محراب جميع الجمع المصلي في محراب جمع الجمع يا صلى الله عليه وسلم والقاري بفرقان الفرق بمحمد صلى الله عليه وسلم والقائم في الملك بشرعه وجلاله والراح الراعي الملكوت برحمته وجماله عين غيبك الكاملة وخليفتك على الإطلاق الشاملة صلّي الله عليه صلاة. تعرفني بها إياه في مراتبه وعوامله ومواطنه ومعالمه حتى أشده بعين العيان لا بالدليل والبرهان وأعرفه بالتحقيق في كل موطن وطريق وأرى سريانا سره في الأكوان ومعناه المشرق في مجالية الحسان فمعناه المشرق في مجالية الحسان واجعل اللهم موردى من شمس حقيقته ومن نور بدر شريعته حتى استضيء في ليل جهلي بانوار حقائق معارفه وأنسني في غربة مسرايا بإيناس لطائفه واحملني إلى حضرته الأقدسية الأحمدية على كاهل الشريعة المحمدية وعمري أوطالي نقصي بأطوارها وألبسني من خلال جلاله وجماله أفردني في حبه كما أفرده في حسن إحسانه وخصصني بخصائص قربه وامتنانه حتى يكون وارثاً. له به لديه وناظرا منه إليه وجامعا له به عليه اللهم صل عليه صلاتك الأزلية الأعادية في مظاهرك الأبدية الواعدية مما توحد تجليك وتكاثر في الفدي العدد وأشرقت أموار الصفات بتوالي المدد واتسعت ربوبية الحكيم وتقدست سبحات العليم بتسبيحات التمجيد والتكريم لسان القدم في أزل الآزال وتقدس الواحد بصفتي الجلال والجمال وسلم عليه سلام الفردانية ما تعددت ما تعددت مراتب العددية في وحدة مراقي درجاته العلوية في مقامات العبودية بتوالي شهود الرحمة الذاتية، في وحدة مراقي درجات العلوية، في مقام العبودية، بتوالي شهود الرحلة الذاتية، فاندراج الأنوار الصفاتية، في المجالات الأطوارية والمطارات الملكية، وسجدت له الأرواح الروحانية في محراب الآدمية في جامعه حيطة المحيطة الأهدية في الأنوار السبوحية الكاتبة بالأقلام المعنوية في الألواع الشهودية بالأسرار الخفية عن الإدراكات البشرية اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلام يتقدس فيهما عن عوارض الإمكان لوجود اتصافه بالكمالات وعموم أسمته في جميع الخطرات ما تنزه شامخ عزه عن النقص والسلوب مثبت رأس مجده بالذات والوجوب أن أصحابه أئمة الهدى لمن اهتدى بنجوم الاقتداء لمن اقتدى ما تعاقبت أدوار الأنوار وأشرقت أنوار الأسرار بالأسرار فالحمد لله رب العالمين